يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاتجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 إذ يُوَشِّرُكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنَّ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَعْرُبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُزَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاهدون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 ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا, إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليُمِزَّ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ويَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُهُ جَمِيعًا فَيَرْكَبُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفَأْتَانِ نَكَصَ عَلَى عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ خَائِنِينَ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 وما تُنْفِقُوا من شيء في سبيل الله فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أن فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم